وشي يمكن تزول؟ هيد زو أي واحد الحاجة؟ إن حيد جدوى أنا اللي زاد لل텍س اللي أنا يعني أعيش بيوم يعني دي ما ال نكون من كل شيء؟ الخوف الخوف الخوف مش غير أنا إحنا كلنا أنا دباء بحلق الأخ المتدخل القبيلة قال لكم خصنا قولوا لا فيريتي وهدي سيلا فيريتي نحن كنا مرض نحن كنا خايفين صور يعني واحد دولة صغيرة بكل احتراماتي لها وهي اسرائيل اللي جات وتحطت في المطاع يعني اه اه مجموعة صغيرة ديال الناس وفرضات السيطرة دياله فرضات السيطرة ديلي على جميع عد الشعوب هاد الافكار المتخلية فقط لما ودي لدوير عف يعني صفدير انا انا انا انا دونك اه, اه, اه, أه, اه, آه, آه, آه, آه خير اه اخير كن حاولوه اه نقولو بانا دي ما امني تدخل في قيد نار الجمعة وتنخطب ودبا المشكلة الجمعة في المغرب عفتي شنو ا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا الايمان عندك في القلب ديالكم نتوما المخرجين يعني باغي تفرضوا السيطره ديالكم على على على الناس على الناس اللي عطات يعني ليميير يعني الثقافه في شكل زوينه بزاف لا ميوزيك نتا حط لهم يعني في الشارع ما يدوز لا تقسيم ما تخدم ما والو لانه نتا كتعمل شي حاجه يعني اه الجمعة اه سي انكروي هاد هاد الفكر الظالمي هاد الفكر الظالمي يا اسمان يزول ونحيدو كاملين واحتراماتنا لهاد الاخوان كاملين الموجودين هنا اي ما ريسباي الناس اللي هما يعني ما يقبلوش الفكر ديالي ولا الفكر يعني المتنور ولكن ان شاء الله غادي يكون ديكشي تحياتي وشكرا ومرسي بكوها بالقسم ومايك فرايه باش منطولش عليكم